واشهد ان لا اله إ ل ا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها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 بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ك ا ل ل ه ل ت س أ ل ن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون و إ ذ ا بشر احدهم ب ا ل أ ن ث ى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه أي على هون أ م يدسه في التراب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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلك سبل ربك ذللا و نخرج و ا من بطوننا شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 ضل عن سبيله وهو أ ع ل م بالمهتدين و إ ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بي ولئن صبرتم ل ه خير للصابرين ن واصبروا ما عليهم مما صبرك تكفي إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا ضيق مما يمكرون إن ا لفضيله ا ل ذ ي ن اتقوا و ا ل ذ ي ن هم م ح س ن و ن